هدى ورحمة ان علمه وعلمك الانسان م حمنا ل والموت م لا علم لعمة يملك ا ن ا لا م بين جنبين اعظم من اعظم جنب ربه تبارك وتعالى و ذ خ ي ر ة تبقى إ ن ه لن يدخر ي والد لولده ذخرا أ ع ظ م من أ ن يكون ا ل أ ب صالحا بنفسه ذنوب و اذى إ ن ا ل ح ص ر ة كل ا ل ح ص ر ة و ا ل م ص ي ب ة كل ا ل م ص ي ب أ ن يجد الانسان راحته راح حين ي أ س ي ربه ج ن و علا هذا وزيغ هو الخسران المبين وتذكر دائما دائم. ما لا يكون بالله ليكون لا يمكن أ ن يكون أ ب د ا شيء لم يقدره الله لا لا يمكن أن يقع يمكن أن يكون حتى ت فاعظم و ز ب ل م مرابات الصالحين وعد الله جل وعلا عليه اعالي الجلال لا يكون إ ل ا بالتسليم للقدير لكن ا ل أ س ب ا ب إ ذ ا ا ن ق ط ع ت و ا ل أ ب و ا ب إ ذ ا سد انه حري بالمؤمن ولو من غير سبحانه ب ي ن ل ظ والتعلق ا ب وكفى بالله وكيلا واستعد للرحمه و ت أذل الله ب ج ب ر وعنفوان ت الأكاسرة و القياصره كتبه الله جل وعلا على كل نفس قال جل ثناؤه وتباركت اسماؤه كل نفس في والله م ع ر حتى ن ا الجائزة ا ل ل لو أ ن أ ح د ا من ملوك الدنيا أ خ ف ى ل أ م ت ه ورعيته وشعبه ج ا ئ ز ل أ ح س ن الشعب و ا ل ر ع ي ة و ا ل أ م ة الظن بمليكها كيف الظن بما أ خ ف ا ه رب العالمين جل ج ل في الرافل في الرافل فتبه فتبه من تدبر ا ل ق ر آ ن عرف عظمه الكتاب الذي القرآن يقى وعرف حال المؤمنين س أ ل الله ان يسلك به س ب ي ل ه وعرف حال الكفار والفساق والفجاج ا ر أ الى ربه ان يعيذه من هذا الطريق فتبه فتبه من تدبر ا ل ق ر آ ن جعل هواه وراء ظ ه ر ق د م مراد الله مراد الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع كل مراد و ه ر يبالي بما القى وراء ظهره فمن رضي الله عنه لا يضره سخط أ ح د ا ومن سخط الله عليه لا ينفعه رضا أ ح د ا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 ان ب ع و الحمد د ا م م غ ا س ي الله والآن ن ت ر ك ك مع م الشريق الثاني ا ل ح لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن س ي ا ت أ ع ا ل ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ك ل م ة قامت عليها السماوات و ا ل أ ر ض ولاجلها كان الحساب والعرض هي عماد ا ل إ س ل ا م ومفتاح دار السلام و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمدا ً عبده ورسوله سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين أ ص ب ع ي ه وحن ا ل ج ب ع إ ل ي ه فصلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إ ل ي ه اللهم وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان إ ل ى يوم الدين اما بعد عباد الله فاوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وخشيته تبارك وتعالى في الغيب والشهاده فقد جعل الله جل وعلا تقواه طريقا لجناته وسبيلا الى رحمته وفضله ي ا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم إ ن زلزله ا ل س ا ع ة شيء عظيم عباد الله ب ا ل ق ر آ ن العظيم علم محمد صلى الله عليه وسلم الجيل ا ل أ و ل والرعيل ا ل أ م ث ل ذلك أ ن الله جل وعلا جعل في طيات كتابه من عظيم النواهي و ا ل أ و ا م ر و ا ل ر و ا ز ع والزواجر وصادق ا ل أ خ ب ا ر ما أ ح ي ا الله به قلوب ا ل أ خ ي ا ر و أ ن ب ت الله به أ ن ف س ا ز ك ي ة في أ ج س ا د ا ل أ ب ر ا ر عباد الله يقول الله وقوله الحق لنبيه واتل عليهم ن ب أ بني آ د م بالحق إ ذ قربا قربانا فتقبل من أ ح د ه م ا ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال ل أ ق ت ل ن ك قال إ ن م ا يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أ ن ا ب ب ا ص ط يدي إ ل ي ك ل أ ق ت ل ك إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين فطوعت له نفسه قتل أ خ ي ه فقتله ف أ ص ب ح من الخاسرين إ ل ى آ خ ر ما ذكره الله جل وعلا من ن ب أ ابني ادم الله جل وعلا ذكر ذلك الجيل السابق في القرون ا ل أ و ل ظهوره لكن الله مطلع على كل شيء القلوب له م ف ض ي ة والسر عنده ع ل ا م ي ة ابن آ د م ل س ل ب ه قابيل وهابيل كانت حواء تحمل في كل بطن غلاما و ج ا ر ي ة فكان آ د م عليه السلام يزوج الغلام من ج ا ر ي ة البطن ا ل آ خ ر اعترف قابيل حكم بينهما ا ل أ ب أ ن يقرب كل منهما قربانا الى الله فمن قبل قربانه غفر بمن يريد فاختار هابيل كبشا من أ ج و د غنمه وكان صاحب غنم واختار قابيل س ن ب ل ة من أ ر ض ا زرعه وكان صاحب زرع ه فتقبل الله جل وعلا قربان هابيل ولم يتقبل جل وعلا قربان قابيل ا ل م ع ا م ل ة مع الله أ ي ه ا المؤمنون ت ج ا ر ة رابحه لا يعقلها إ ل ا العالمون غلب الظن على قابيل أ ن ه ا م س أ ل ة لا تقدم ولا تؤخر يختار ما شاء من الزرع ثم لا يكون إ ل ا ما أ ر ا د ه هو وعلم هابيل أ ن ه ا م ع ا م ل ة مع الله فاختار كبشا من أ ف ض ل و أ ج و د أ ن و ا ع غنمه ل أ ن ه يعلم أ ن ه يتعامل ويتاجر مع الله جل وعلا الله جل وعلا عظيم غني عن كل ط ا ع ة أ ح د لكنه جل وعلا ابتلى عباده ب ا ل أ و ا م ر والنواهي والفتن حتى تكون قلوب عباده له وحده جل وعلا دون سواه ف إ ذ ا كان القلب لله جل وعلا وحده دون سواه حفظه الله جل وعلا أ ي م ا حفظ حفظه من كيد الشيطان وسائر ما يضره قال الله جل وعلا ووعده الحق ل إ ب ل ي س إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان إ ن عباده ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا جاءت النار ف أ ك ل ت قربان هابيل علامه قبول و أ ب ق ت على قربان قابيل علامه رد فدب الحسد في جسده الحسد أ ي ه ا المؤمنون أ ن يرى العبد أ ث ر ن ع م ة الله جل وعلا على أ ح د عباده فيصيبه البغي والحسد على تلك النعمة تلك والمؤمن ي في س ع ى إ ز ت ه وهو ا ر خطير الأفراد ض على والمجتمعات الذي يحسن الظن بالله ويعلم أ ن الفضل كله من الله إ ذ ا ر أ ى ن ع م ة من نعم الله على أ ح د من خلقه إ م ا أ ن تكون هذه ا ل ن ع م ة د ي ن ي ة فيندب أ ن يطلبها لنفسه وان يتمناها لذاته دون أ ن يتمنى زوالها عن أ خ ي ه ولا يسعى في ذلك و إ ن كانت ن ع م ة د ن ي و ي ة فلا حرج ولا ب أ س إ ن كانت في سلك المباحات أ ن يتمناها لنفسه دون أ ن يتمنى زوالها عن أ خ ي ه قيل يا رسول الله أ ي المؤمنين أ ف ض ل قال كل القلب مؤمن مخموم صلى د و ق ا ل الله عليه وسلم المؤمن النقي التقي الذي ليس في قلبه غل ولا بغي ولا حسد كلما س ل م القلب من الحسد ارتفع بالملكوت الاعلى والمحل ا ل أ س ن ع ف إ ن غلب الحسد على القلب ساقه إ ل ى الرذائل ساقه إ ل ى البر ساقه إ ل ى الاعتداء ساقه إ ل ى أ ن يقول على الله جل وعلا ما يعلم أ ن ه كذبه يريد أ ن يذهب نعم الله عن عباده وما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا م ن س ك لها لما دب الحسد في ق ل ب قابيل توعد أ خ ا ه ب ا ل ق ت ل فسعى إ ل ي ه قائلا ل أ ق ت ل ن ك ف قال له مجيبه انما يتقبل الله من المتقين قال ابن ع ط ي ة رحمه الله أ ج م ع أ ه ل ا ل ت أ و ي ل على أ ن المقصود تقوى الشرك ف إ ن من اتقى الشرك وكان عمله على الشرع الصحيح قبل الله جل وعلا منه عمله وليس هذا ب إ ي ج ا ب على الله ولكنه مما أ خ ب ر الله جل وعلا به عن ذاته العليه ة قال إنما يتقبل إنما ا ل ل من المتقين لَإِنْ بصدت إِلَيَّ ل بَصَدْتَ يَدَكَ َ ت قال ْ ت ُ ل َ ن ِ ي م أَنَا بِبَاصِقٍ يَدِي إ ََ لِيَقْتُلْتِ ي ْ ك ق اهل ل أ العلم من أ ه ل ا ل ت أ و ي ل و أ ه ل الاخبار إ ن هابيل كان أ ق و ى جسدا ً و أ ع ظ م ق و ة من أ خ ي ه لكن ما الذي منعه أ ن يرد ا ل أ م ر على أخيه م اخيه الذي على يبغي منعه أن أ إ ن ه الخوف من الله قال الله جل وعلا لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أ ن ا ب ب ا ص ط يدي إ ل ي ك لاقتلك إ ن ي أ خ ا ف الله رب العالمين الخوف من الله أ ع ظ م مقامات الصالحين وعد الله جل وعلا عليه اعالي الجنان قال سبحانه وهو الصادق ولمن خاف مقام ربه جنتها وقال جل ذكره ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بل إ ن الرجل يكون مباركا أ ي ن م ا حل موفقا في قوله موفقا في فعله إ ذ ا كان ممن ن يخاف الله قال الله جل وعلا عن رجلين من بني إ س ر ا ئ ي ل وفقا يوم خذل بنو إ س ر ا ئ ي ل موسى قال الله جل وعلا قال رجلان من الذين يخافون أ ن ع م الله عليهما د خ ل و ا عليهم الباب ف إ ذ ا دخلتموه ف إ ن ك م غ ا ر ب و ن الخوف من الله من أعظم م اعظم يُقرب من ا ت ه بل من أ ع ما يقرب من رضاه إ ذ ا كان مقرونا ً بالرجاء والطمح ل ر ح م ة ربه تبارك وتعالى لكن نفس قابيل جبلت على الشر ولم يلجمها بلجام التقوى فلما لم يُلجمها بلجام التقوى سعت به إ ل ى أ ن يقتل أ خ ا ه ويقطع رحمه ويكون أ و ل من سبك الدماء في ا ل أ ر ض قال الله جل وعلا فطوحت له نفسه قتل أ خ ي ه فقتله ف أ ص ب ح من الخاسرين إ ن المؤمن إ ذ لم يرغب الله جل وعلا ولم يخشى تغلب عليه نفسه ا ل أ م ا ر ه بالسوء فتولده المهالك قد يقع بين يدي الرجل أ م و ا ل ت م ن عليها فيقول لا رقيب ولا حسيب ف ي خ ت ل س ه ا أ و يسرقها أ و ي أ ك ل ه ا سحتا ظنا منه أ ن أ ح د ا لا يراه وينسى علم علام ا غ ي و ب جل جلاله يبيت الشاف ويخطط ل خ ل و ة م ح ر م ة أ و استدراج غ ل م ا ن أ و الوقوع في الفواحش أ و السعي إ ل ى الزنا و أ ض ر ا ب ه ظنا منه أ ن ه بذلك يحقق رغباته وشهواته والله جل وعلا يقول أ ل م يعلم ب أ ن الله يرى وهكذا كل أ س ب ا ب ذنب و م ع ص ي ة تسول له أ ن ف س ه م وينزغ الشيطان في قلوبهم حتى يقعوا في المهالك ثم يندمون ولات س ا ع ة مندم قال الله جل وعلا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أ ن ط ق ن ا الله الذي أ ن ط ق كل شيء اللهم إ ن ا نعوذ بك من ذل ا ل ف ض ي ح ة يوم العرض عليك ا ل ل ه جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في ا ل أ ر ض ليريه كيف يغاري سوءه اخيه قال يا و ي ل ت أ ح ج ز ت أ ن أ ك و ن مثل هذا الغراب ي أ ب ى الله جل وعلا إ ل ا أ ن يذل من عصاه قدر الرجل الصخرة غرابا هذا أخاه كما بعث الله له ليريه كما على يحمل وعلى يقتل جل وعلا أن أن والغراب بعث إ م ا م في الفساد ما بعث الله له طيرا مكرما بعث الله له حمامه ولا س ق ر ا ولا أ ي من الدواب التي كرمها الله بل لما كان قابيل فاسقا بعث الله جل وعلا له من جنسه بعث الله له طيرا عرف بالفسق من الفواسق التي أ ح ل الله قتلها في الحل و ا ل ح ر م قال الله جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في ا ل أ ر ض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا و ي ل ت أ ع ج ز ت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءه ا خ ي إ ن ذل ا ل م ع ص ي ة نقل ابن آ د م من كونه مكرما بما كرم الله به أ ب ا ه ل أ ن يصبح أ ذ ل من الغراب ل أ ن ه عصى الله جل وعلا و س ب ك الدماء قال الله جل وعلا ف أ ص ب ح من النادم علمني الله واياكم من ا ل ق ر آ ن ما ينفعنا ونفعنا الله بما علمنا أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد وكفاء سلام على عباده الذين اصطفى قال الله جل وعلا العظاة الجليلات والآيات البينات لله على جل أجل ذلك من بعد هذه ذكر أن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 فقد منع الله ل ا ع ت د ا ء على الدماء وشرع القصاص ردعا وكفا للظالمين والمجرمين كل ذلك ليعلم العباد جميعا أ ن سفك الدماء من أ ع ظ م ا ح ر م ا ت قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظ ل م إ ل ا كان على ابن آ د م ا ل أ و ل كفل منها ل أ ن ه أ و ل من سن القتل فالمؤمن ي ت ق الله جل وعلا في دماء المسلمين و ي ت ق الله جل وعلا في اعراضهم و ي ت ق الله جل وعلا في أ م و ا ل ه م على أ ن الله جل وعلا شرع ل أ و ل ي ا ء ا ل د م ث ل ا ث ة أ م و ر إ م ا ا ل م ط ا ل ب ة بالقصاص و إ م ا الرضا بالديه و إ م ا العفو وطرائق القتل تختلف فما كان قتلا عن م ش ا ح ن ة و خ ص و م ة ع ا ر ض ة ف ت ق ل ي ب العفو هنا أ ف ض ل قال الله جل وعلا و أ ن تعفو ا ق ر ب و ا للتقوى وقال جل وعلا وجزاء س ي ئ ة س ي ئ ة مثلها فمن عفا و أ ص ل ح ف أ ج ر ه على الله أ م ا ما كان عن غ ي ل ة وغدر وانتهاك أ ع ر ا ض ف إ ن ه قد يبعد العفو أ ن يكون أ ف ض ل وليس ا ل أ م ر على إ ط ل ا ق ه ولكن كل ح ا د ث ة تقدر بقدرها أ ل ا وصلوا وسلموا على خير من عفا السابق إ ل ى كل فضل ومجد المولود في م ك ة المسترضع في بني سعد نبينا ا ل أ م ي ن الحبيب الصادق الوعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد ما تلاحمت الغيوم وما ت ل أ ح م ت النجوم وارض اللهم عن اصحاب محمد من المهاجرين والاغصاء وارحمنا اللهم معهم بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أ ج م ع ي ن اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل إ ي م ا ن والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب و ا ل آ ث ا م والعصيان اللهم إ ن ا ن س أ ل ك لباسي ا ل ع ا ف ي ة والتقوى و أ ن توفقنا ربنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي أ م ر ن ا ب ت و ف ي ق ه و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ه اللهم واجزه عن ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه خير الجزاء اللهم وارفع ا ل أ و ا ء والضره عن إ خ و ا ن ن ا في فلسطين والعراق و أ ف غ ا ن ا والصومال يا رب العالمين اللهم فك أسر اسر ل م أ و ي ن من الماسورين س ل م ي ن ل ل ل ه م م فك أسر أ ا من المسلمين ربنا ه اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل وينهى عن يعينكم لعلكم الله العظيم على نعمه يعلم بالقربة والبغي الله الله والإحسان وإيتاء الفحشاء والمكر فاذكروا الله الجليل واشكروه الله والله ولذكر وينهى إن تذكرون تصنع يأمر يذكركم يزدكم أكبر بريق ان ل م و ا ر د إ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ر ا د ما العباد فاعلوا ولو عصمهم لما خالفوا ولو شاء أ ن يطيعوه جميعا ل أ ط ا ع و ه و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمدا ً عبده ورسوله نبي ا ل أ م ي ي ن ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وعلى سائر من ا ق ت ب ى اثره واتبع منهجهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد عباد الله ف و ص ي ك م ونفسي بتقوى الله جل وعلا سرا ً وجهارا ً وخشيته تبارك وتعالى غيبا ً و ش ه ا د ة ولقد وصينا الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم و إ ي ا ك م أ ن اتقوا الله عباد الله نعت الله هذه ا ل أ م ة أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم بقوله وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا أ ي أ م ة عدلا خيارا والمؤمن عظيم ا ل معتقد في ص ح ة الدين الذي يتقرب إ ل ى الله جل وعلا به فالمؤمنون جميعا يعلمون أ ن الله لا يقبل دينا غير دين ا ل إ س ل ا م قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين لكن المرء اذا ازداد تدبرا في هذا الدين ووسطيته وما عليه الناس قديما وحديثا ازداد علما ً ويقينا ً أ ن ه دين رب العالمين جل جلاله الذي ارتضاه لنفسه تبارك وتعالى وابتغاه لعباده وتعبدهم به سبحانه جل شانه أ ي ه ا المؤمنون أ ن ب ي ا ء الله ص ف و ة من الخلق جعلهم الله جل وعلا رسلا ً بينه وبين عباده اختلف الناس فيهم فلم يلق ى أ ن ب ي ا ء الله من اليهود إلا الرد ووجدوا ا أنبياء الله ل ل لم يلقى ق ت من ي أكثر ه د الرد إلا والقتل و و من أ ت ب ا ع عيسى من النصارى وجد أ ن ب ي ا ء الله منهم الغلو ممثلا ذلك في شخص عيسى بن مريم حتى نسبوا الولد إ ل ى الله تعالى الله عما يقول الظالمون ع ر و ا كبيرا وجاء القرآن الفعلين فطبح عظيم الفعلين. شنع الله على ما صنعه اليهود ب أ ن ب ي ا ئ ه م ونبه الله جل وعلا النصارى إ ل ى عظيم ز ر م ه م قال الله جل وعلا عن اليهود فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم ب آ ي ا ت الله وقتلهم ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا وبالغ في حق عيسى بن مريم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إ ل ا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ثم بين ا ل ق ر آ ن المنهج الحق في انبياء الله جل وعلا ورسوله مصطفى اخيار ائمه اضرار قال الله لنبيه اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده مع ذلك لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فصلوات الله وسلامه عليهم اجمعين أ ئ م ه عذور معصومون بعصمه الله جل وعلا لهم بل غ و ا عن الله رسالاته ونصحوا له في برياته فاتباعهم هدي ومحبتهم دين والايمان بهم جمله ركن عظيم من اركان الايمان كما في حديث جبريل قال الله جل وعلا عن الرعيل الاول والجيل الامثل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آ م ن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أ ح د من رسله وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير أ ي ه ا المؤمنون وكما أ ن ا ل ق ر آ ن جاء بالوسطيه ة في ذ ا جاء القرآن بالوسطية في بناء الدول وقيام ا ل ح ض ا ر ة فالعرب في جاهليتهم كانوا لا يحتكمون الى أ ح د يغلب عليهم الهوى والتعصب سمى الله أ ي ا م ه م أ ي ا م ج ا ه ل ي ة يحتكمون فيها إ ل ى أ ه و ا ئ ه م و إ ل ى قوتهم وغلبتهم كثر فيهم النهب والقتل والسلب يقول قائلهم و أ ح ي ا ن ا على بكر أ خ ي ن ا إ ذ ا لم نجد إ ل ا أ خ ا ن ا وكان من الحضارات ا ل ق ر ي ب ة منهم ح ض ا ر ة كثرويه تقوم على ت أ ل ي ه الفرد كما هو موجود عند فرعون ما أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى وما هو موجود عند النمروت أ ن ا ا ح ي و أ م ي ت وما هو موجود عند ك س ر ة في الفرس وقيصر في الروم ثم جاءت ا ل ح ض ا ر ة م ع ا ص ر ة ا ل غ ر ب ي ة ب أ ن أ خ ذ ت الطغيان من الفرد واعطت مفاتيحه ومقاليده للمجتمع فجعلت المجتمع يحكم نفسه بنفسه فما قاله أ غ ل ب الناس ولو كان شاذا طبعا وشرعا إ ذ ا صوت الناس عليه وقبلوا به أ ص ب ح لزاما على الناس أ ن يقروه يحفظه الجيش وتقوم عليه الشرط و ي ح ر ص ه القانون ولو كان ذلك مخالفا لشرع الله ف أ خ ذ و ا الطغيان من الفرد في ا ل ح ض ا ر ة ا ل ق د ي م ة و أ ع ط و ا الطغيان ل ل ج م ا ع ة في ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ع ا ص ر ة أ م ا دين الله فلا ينظر إ ل ى الحاكم المسلم إ ل ا أ ن ه رجل يسوس ا ل ر ع ي ة بشرع الله جل وعلا فلا سلطان مطلق إ ل ا سلطان الرب تبارك وتعالى فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أ ع ظ م البشر على الاطلاق لم يكن له ليحكم إ ل ا بما أ ر ا ه الله من الحق الذي نزله الله جل وعلا عليه في كتابه وجعل الله جل وعلا لولي ا ل أ م ر المسلم ب ي ع ة في ا ل أ ع ن ا ق وسمعا و ط ا ع ة في المعروف و أ م ر ا ل أ م ة كلها بالاتحاد والاجتماع والبعد عن ا ل ش ق ا ء وسيء ا ل أ خ ل ا ق وما يدعو إ ل ى الفرقه وينجم عنه الشتات ومن نعم الله علينا أ ن ن ا في بلاد لولي أ م ر ه ا ب ي ع ة في ا ل أ ع ن ا ق و م و د ة في القلوب وسمع و ط ا ع ة بالمعروف هذه ا ل م د ن ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة التي جاء بها الشرف جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم عن رب وكما عني الاسلام إ س ل م بهذا ا عني ل إ ب خ ا ص ة المسلم في أ ه ل ه قال الله جل وعلا عن أ و ل ي ا ئ ه المتقين في وصفهم والذين إ ذ ا أ ن ف ق و ا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ح س ن ة بين سيئتيه فالمؤمن يعلم أ ن ه مؤتمن على مال الله الذي آ ت ا ه فليقع منه الاقتار والبخل والشح لان ذلك سوء ظن برب العالمين جل ج ل ا ل ا ولا يقع منه التبذير واليسراف والمكابره والخيلاء لان ذلك والعياذ بالله مدعاه للكبر الذي نهى عنه الشرع بل من قرائنه ودلائله خاصه اذا صاحب ذلك فقيرا يمنع او يتيما يدفع كان اعظم جرما واشد شناعه فان كان ذلك في باب الموائد وعظم ما فيها و ك ذ ر حتى غلب على الظن أ ن ه ل ل م ف ا خ ر ة و ا ل خ ي ل ة وصاحب ذلك مطعوم أ و مشروب حرمه الله ازداد ا ل أ م ر إ ث م ا ف إ ن كان على ر أ س ه الاغاني أ والمعازف وما حرم الله من نظائرها كان ذلك من مجلبات سخط الرب تبارك وتعالى والمؤمن عليه أ ن يدرك أ ن الله جل وعلا وحده خير الرازق فليتق الله جل وعلا ان انعم الله عليه في أ ن يستعمل ن ع م ة الله جل وعلا فيما يرضيه و إ ن كان ممن لم يكتب الله لهم أ ن يبسط لهم الله الرزق فليعلم أ ن ذلك لخير أ ر ا د ه الله به علمه من علمه وجهله من جهله ف خ ي ر ة الله لعبده خير من خ ي ر ة ا ل م ر ق لنفسه والمؤمن بين ث ر ا ء وضراء و ا ل ث ر ا ء م ط ي ة والشكر والضراء مطيتها الصبر التوكل ايها المؤمنون من أ ع ظ م أ ع م ا ل القلوب والناس فيه قديما ً وحديثا ً على ضربيه قوم ينظرون إ ل ى ا ل م ا د ة ا ل م ح س و س ة لا يعنون إ ل ا ب ا ل أ س ب ا ب ويغفلون أ ن ا ل أ م و ر كلها تدبر في الملكوت ا ل أ ع ل ى فما قام سببه غلب على ظنهم انه سيقع وما لم يكن له سبب لم يقع على ظنهم أ ن ه سيقع ونفضوا أ ي د ي ه م من التعلق بكمال وجلال الواحد ا ل أ ح د و آ خ ر و ن غلوا في هذا الباب غلوا مجانبا ف أ ه م ل و ا ا ل أ س ب ا ب كلها ولم يكن لهم ق د و ة يتاسون بها يقول بعضهم جنون منك أ ن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنين ونسوا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إ م ا م المتوكلين حفر الخندق يوم ا ل أ ح د ا ث وظهر في درعين في يوم أ ح د من قبل على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم التوكل على ربه لكن ا ل أ س ب ا ب إ ذ ا انقطعت و ا ل أ ب و ا ب إ ذ ا سدت ف إ ن ه حري بالمؤمن ولو من غير سبب أ ن يحسن الظن والتعلق بالواحد ا ل أ ح د وكفى بالله وكيلا فان الله قادر على ان يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله فربنا لا يساله مخلوق عن عله فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله ايها المؤمنون الخوف والرجاء جناح طائر للمؤمن والوسطيه فيهما ان ينظر الانسان الى حال نفسه فان راى في نفسه عملا صالحا قدمه فليغلب جانب الخوف فانه لا يدري قبل منه هذا العمل او لم يقبل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم إ ل ى ربهم راجعون فاذا غلب عليه الذنب واستزله الشيطان ووقعت منه الجريره فليغلب حسن الظن بربه تبارك وتعالى والرجاء في رحمته جل وعلا وليعلم ان الله جل وعلا كما انه تبارك وتعالى يسمع الاصوات وان خفيت ف إ ن ه جل وعلا يغفر الذنوب و إ ن عظمت بل ليس لنا إ ل الا ا ل ل ه إن ن أ د ب ليس لنا إلا الله يغفر لنا ذنوبنا و إ ن عملنا صالحا ليس لنا إ ل ا الله يثيبنا على ما قدمنا ف إ ذ ا حانت س ا ع ة ا ل أ ج ل وشعر المرء ب د ن و الموت فليغلب حينها حسن الظن بربه تبارك وتعالى كما أ و ص ى رسولنا صلى الله عليه وسلم عباد الله هذه بعض من أ م و ر و س ط ي ة دل عليها الشرع وليس المقام مقام تفصيل لكن من رزق عقلا و إ ن ص ا ف ا وعلما و ه د ا ي ة قاس الاشباه على النظائر و أ ل ح ق ا ل أ و ل ب ا ل آ خ ر وحسبك من ا ل ق ل ا د ة ما أ ح ا ط بالعمر ب ل غ ن ي الله و إ ي ا ك م من القول والعمل أ ن ف ع ه وجعلني الله و إ ي ا ك م ممن يستمع القول فيتبع و احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق خلقه أ ط و ا ر ا وصرفهم كيفما شاء ع ز ة واقتدارا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ش إله الله لا إلا لا ر يؤمن ك كتب له ورسوله الله خلقه الله جل وعلا وجعله في بني آدم وأنه جل وعلا كتب عليهم قبل لقائه وأشهد عبده وأنه ونبينا وإن أطوارًا أن سيدنا محمدًا عباد آدم بني ساعة في ي مما ضعف فيها الفاجر ويبصر فيها الكافر ويعاين فيها المرء الموت والموت أ ذ ل الله به جبروت ا ل أ ك ا س ر ة واذل به عنفوان ا ل ق ي ا ص ر ة كتبه الله جل وعلا على كل نفس قال جل ثناؤه وتباركت أ س م ا ؤ ه كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت بل كتبه على سيد خلقه و أ ش ر ف رسله إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل وهذا النبي الخاتم يسر الله ا ل ق ر آ ن على لسانه قال الله جل وعلا ف إ ن م ا يسرناه بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ل مده ومع علو فصاحته وجميل بلاغته صلوات الله وسلامه عليه عجز في يوم مرض وفاتح وهو ينظر إلى ل ا سيد و وهو ا ك س الفصحاء و إ م ا م البلغاء أ ن ينطق ب ك ل م ة اعطون السواك فلم يقدر إ ل ا أ ن ينظر إ ل ى السواك ويحدق النظر فيه لتفهم أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها مراده ف ت أ خ ذ السواك فتقظمه وتطيبه ثم تعطيه إ ي ا ه صلوات الله وسلامه عليه قبل ذلك كان يضع يده في ر ك و ة فيها ماء ويقول لا إ ل ه إ ل ا الله اللهم إ ن للموت سكرات فاعني على سكرات الموت هذه اللحظات لا مفر منها ولا محيد عنها قد تكون ساعات قد تكون دقائق قد تكون ل ح ظ ة لا يعلمها من حولك قال الله جل وعلا حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م الموت قال رب ارجعون وقال جل وعلا قبل ذلك فلولا إ ذ ا بلغت الحلقوم أ ي الروح و أ ن ت م أ ي من حول الميت حينئذ تنظرون أ ي إ ل ى الميت ونحن أ ض ر ب إ ل ي ه أ ي ملائكه الرحمن أقرب إ ل ي ه أ ق ر ب إ ل ى الميت ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه منكم على أ ن ك م تلامسونه لكنكم لا ترون الملائكه ة ونحفل أقرب إ ي منكم ولكن لا تبصرون أي ا ل م ل ا ئ ك ة وهي تنزيع ع الروس فلولا إن كنتم غ ر مدينين أي ت ز م و ن أنه ل الروس عودة و ا ولا بعث ن ش ل ا ح ا ب فلولا إ ن كنتم غير مدينين ترجعونها أ ي أ ع ي د و ا الروح التي قبضناها إ ن كنتم صادقين و أ ن ى لهم ذلك وقد كتب الله الا يجعل ذلك بيد أ ح د منهم هذه اللحظات يمر فيها على ا ل إ ن س ا ن كل ما مضى من أ ي ا م ه عندها عياذا بالله يتمنى الفاجر يتمنى الفاسق يتمنى الكافر أ ن يعود قال الله في المؤمنون حتى إ ذ ا جاء احدهم الموت في المؤمنون أ ي في س و ر ة المؤمنون حتى إ ذ ا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أ ع م ل صالحا فيما تركت قال الله كلا إ ن ه ا ك ل م ة هو قائلها مجرد ك ل م ة ثم قال الله ومن ورائهم برزخ إ ل ى يوم يبعثون فبعضنا ينعم جعلنا الله جميعا من أ ه ل ذلك و ا ل آ خ ر و ن يعذبون الله وإياكم يعذبون وإياكم أعاذن أعاذن ذلك وآخرون يعذبون الله وإياكم من من الله الله ذلك ثم يكون البعث والنشور والمقصود أ ي ه ا المؤمنون من هذه العظه أ ن ينظر ا ل إ ن س ا ن في صنيعه و أ ع م ا ل ه و أ ق و ا ل ه و ي ت ق الله جل وعلا فيها إ ن المؤمن إ ذ ا حسنت سريرته وسلمت ب ي ت ه وصدق توجهه إ ل ى الله جل وعلا ف إ ن الله جل وعلا كريم لا يهلك عليه إ ل ا هالك فمن رزق سريره ص ا ل ح ة وحسن توجه إ ل ى الله وكان أ ع ظ م ما أ ه م ه في الدنيا وفادته على ربه أ ح س ن الله جل وعلا وفادته عليه إ ن القدوم على الله ان ا ه د و م على الله لحظات يختم بها للمرء وينتقل فيها من حال إ ل ى ح فنعم العبد عبد, عبد أ ح س ن الله جل وعلا وفادته عليه وختم له بخير قال صلى الله عليه وسلم من كان آ خ ر كلامه من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله دخل الجنه اللهم امنا قلوبنا محبه لك وتعلقا بك وحسن ظن بك يا رب العالمين اللهم لا تكن إ ل ى أ ن ف س ن ا طرفه عين ولا أ ق ر ل من ذلك اللهم كن إ ل ى رحمتك وعفوك و إ ح س ا ن ك وبرض عفوك يا ذا الجلال والاكرام الا وصل وسلم على خير من ختم له بخير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 اللهم إ ن ا ن س أ ل ك حسن الوفاده عليك اللهم وفق ولي أ م ر ن ا بتوفيقك وايده ب ت أ ي ي د ك اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل وينهى عن يعظكم لعلكم العظيم للقربة والبغي الله الله والإحسان وإيتاء الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل وينهى إن تذكرون يأمر يذكركم واشكروا واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون